ويل يومئذ للمكذبين ألم نهنك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ما إماهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعمل قادرون ويلو يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاة أحياء أو وجعلنا فيها رواصي شامخات وأسقيناكم ما أنفرت ويلو يومئذ للمكذبين إن إلى ما كنتم به يه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 وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا كعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون